أفرأيتم لا توال عزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وأباؤكم سميتها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 أم لم يُنبَّأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ ازْرَأُ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأُوفَى